Hay يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وان كن تاركًا قم اممته وثقيلتكنو وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَقْلَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ وما كان الله نغلي يطيع فَإِذَا نَرَاتَ قُلُوبَ وُجُوهِكَ فِي سَمَاءٍ فَلاَ نُعْلِي لِلَّذِينَ نَكِفُوا لَأَنَّهُمْ تَغُضُّ ضَأْمًا فَأَرِ لِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ Thank <laughs> you. wala ini tan taanggua agung mi bak diman kamimina dilar mi làkaan la